Leti بعض ennaas yfam kum abie Leti yadiri kum ana ou laha alieh Leti بعض ennaas yfam kum abieh Leti yadiri kum لو نساه البال قلبي ما نبض قلبي دايم لو نساه البال قلبي ما نبض قلبي دايم ندي بيه كل عمري يا عرب والله فداه يطلب عيوني ما تغلى عليه كل عمر يا عرب والله فدا يطلب عيوني ما تغلى عليه يطلب عيوني ما تغلى عليه يطلب عيوني ما تغلى عليه